أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا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 اتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم <تضل> لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال من بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي رب بي وجعلني من المكرمين ومازلنا على قومه من بعده من جند من السماء. سماء وما كنا مزيلين إن كانت إلا صيحة ورائدة. على العباد صدق الله العظيم